يستفاد من قوله صلى الله عليه وعليه وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة أنه إذا كثرت الحزاب في الأمة لا تنتني إلى حزب هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان خوارج معتجلة كهنية شيعة بل رافضة و ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشفه ذلك كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشعين ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن يكون أن تكون يوم الجمعة مذهبها مذهب السلف. الصالح لا التحزب إلى من يسمى السلفيين. انتبهوا للفرق الفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيين. المقرور ايش اتباع السلف. لماذا؟ لأن الإخوة التلفزيين هم أقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم في غيره أن بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسق، ونحملان ننكر هذا إذا كان مستحقاً، لكننا ننكر معالجة هذه هذه البدع على بهذه الطريقة الواجب. أن يجتمع وأساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فلنتحاكم إليهم لا إلى الأهواء والأراء ولا إلى فلان أو فلان كل يخص ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن العصمة في جيد الإسلام فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان لا ينتمي إلى فرقة إلا إلى طريق الصالح الصالح بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفلفاء الراشدين المديين